اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم